الدنيا والآخرة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 وَل أَمَةُم مُؤمنِنَةٌ خَيرُم مِمْ مُشركَةِ وَلَ أَعجَبَتكُمْ وَل تُكِحُ المُشِْكينَ حتىَ يُؤمنِنُ وَلاعَبَجُم مُؤمنِنٌ خَيْرُون مِمْ مُشْركِون وَلَ أَعْجَبَكُم أُلائِكَ يَدُعونَ إلَ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى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 نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ